احنا صح نحسيا من يوم الولاده من يوم الولاده بيدي من ثبي قدام الشهاده الشهاده بي أبي أنت وأم يحبك يسري بدمي بي أبي أنت وأم يحبك يسري بدمي رص حبك ورد بقلب اعتقادي قلب اعتقادي إحنا صح نحسين من يوم الولادة يوم الولادة احنا صحنا حسيا من يوم الولاده بالديما بلدي من اقدام بي أبي أنت وأمي حبك يسري بدمي بي أبي أنت وأمي حبك يسري بدمي روص حبك ورد بقلب اعتقادي احنا صح حسيا من يوم الويل عدايا ما ميلك هالقلب غيرك يا الهاجب ذكرك دجات وانينا يا ما ميلك هل غيرك يا ويلينا يا يالهاجب ذكرك دجات ورانينا نهجك الصافي ومن عذبرتي ارتوانا نهجك الصافي ومن عذبرتي وين يا يا شعاع الفجر وبنوره تهدينا يا شعاع الفجر وبنوره تهدينا نحن لا ننسى حسينًا خالدًا كل السنينه نحن لا ننسى حسينًا خالدًا كل السنينه يا السنين. روحي وسمك قلبيها عتاده احنا صح نحسيا من يوم الولاده احنا صح نحسيا من يوم الولاده من ثبي تقدم الشهادة بي من تقدام الشهادات بي انت وام الحبك يسري بدمي بي ابي انت وام يسري بدمي حصن حبك ورد بقلب اعتقادي احنا صحنا نحسيا من يوم الويل عدايا امشى, أمشي لعدل كوني كون الحبك مالكني, مالكني. يا, شعاع, يا, الذي من يا شعاع الذي من نور اسقلني امشي نادي الكون يا الحبك ملكني يا شعاع الذي من نور اسقلني وحديث المرتضى الحبك دفعني وحديث المرتضى الحبك دفعني أنا من حسين هذا حسين مني أنا من حسين هذا حسين مني يا شو عان للهودات وسفينة النجاة يا شو عان للهودات وسفينة النجاة حبك خلد بينا للعرش متيدا إحنا صح نحسيا من يوم الولادة إحنا صح نحسيا من يوم الولادة بلدي من ثبي تقدم بي من تثبيت قدام الشهاده بي انت وامي حبك يا سر بي دمي بي ابي حبك, يسري بدمي حبك قلب يا سر حبك ورد بقلب اعتقادي <تصفيق> احنا صحنا حسياً من يوم الولادة أنت, انت للأحرار كعبتنا الآبية هل روابط بيك, بيك جمعتنا سوية انت للأحرار كعبتنا الآبية لروابطيك جمعت ناسي ويايا بلدي ما يسري اليوم الميني, يا يا بلدي يسري اليوم الميني يا يا بالغوالي بلدي اليوم نفدي هالكعبة ضحية انت يا سر الوجود وصفى رمز الصمود انت يا سر الوجود وصفى رمز الصمود هذه صرخة مثبتة وفلشي عينا داية احنا صحنا حسيا من يوم الولادة احنا صحنا حسيا من يوم الولادة بدي من ثبّي تقدّم الشهادة، بآبي بي وأمّي حبك يسري بدمي، بآبي أنت وأمّي حبك يسري بدمي، أص حبك, حبك ورد بقلب اعتقادي. احنا صحنا حسيا من يوم الويل